صل على المختار ما تليا أم الكتاب ومهر دار شنزلو فَذُقْ عَذَابَ الصَّبْرِ مَحْلُولُ وَعَظْلُنُ بَيْنَ قَوْمٍ هَذِهِ قَوْمٌ مَأْمُولُ وَمَا تَلَيْمَ وَالسَّلْمُ وَالرَّبَا وَمَنْ قَدَاوَ عُنُو وَوَهْنٌ وَلَا عاد ما به أرب وغير ما تهتوي دورنا باطل هي المرام وهي عين الأمراد وهي روح الفؤاد وذاك العرض وطول فعاد او شذار شئين مهفف في الغد ما أحبوب وما عدول وأحوار العين في دعج وفي كحلين وأحوار العين في دعج وفي كحلين يعد الشعور له ليقوت اكليل له بينه والسجوال فتناء له وله كل الكمال ومنه فضل مذلول رب به من وحي من مفرد علم اعظم به من حسين تغر كلولو ما البدر شمس حتى اشبهه ما تم سمتيله ما في الوجود سواه لا ولا احد ما في الوجود سواه لا ولا احد ففي الوجود سواه لا ولا أحدون إلا ومنه به فعل ومفعول وجود وكل الخلقة غابته في معدن اللي عدمه الأصلي يا وحدات دهر عين الوجود ويا من لا يحيط به عمل ومعقوله ومن إحاطة حوسته إن الإحاطة في الشأن تضليل فخذ أزمة قلب بالرسول إلى فهز أزمة قلب بالرسول إلى عظيرة اني هي غوت في القدس والسنو والحكم حكمك والمعروف أنت له والفضل فضلك منك المنه مأمول وجد وتكرم أن تزور من النم واعطب بمنح سؤال أنت مسؤول في المصطفى الكون ما حمود الخليغة من قد كان خادمه في الوحي جبريل. الرئيس صلى عليه إلهي كل ما تلية صلى عليه إلهي كل ما تلية مهما كل ما محمد دار تنزيل و عليه لا اله والكتاب وما هم هذا عر تنزله مسلما ما تجلب في مظاهره وما تدار بها هذا الكون تحله والهنا والبسط من مدد مهما أتى غارئا ببكر من جيب والآل واضح بما قال له ولهم فنسعد بعاق الصبي محلول صل على المختار ما تليها أم الكتاب ومهما دار تنزيلون